بسم الله الرحمن الرحيم والمرتنات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات ترقى فالملقيات ذكرى بسم الله الرحمن الرحيم والمرتلات عرفا فالعاصفات عصفا شراف نشر الفلسارقات فرق <تصفيق> فاذا النجوم قمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبع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 قدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ ألم نجعل الأرض كفاسا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمال سوء، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم Szanowni Państwo, Panie i Panowie وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا ذلك نجزي المحسنين وإلوا يوم إذ للكذبين. ولوه تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين اذا قيل له اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث Niech